وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القرآن في استهلال السورة فقال نزل عليك جاء فقال وأنزل الفرقان ليدل على أن للقرآن نزليه النزول الأول حين نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الوجود النزول الثاني حينما كان ينزل النجم القرآني ليعالج حدثا من أحداث الكون مع الدعوة المحمدية وحينما تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال إن القرآن جاء مصدقا لها قال هي هدى للناس فأي ناس هؤلاء لا شك أنهم الناس الذين عاصروا هذه الدعوة نقول وإذا كان القرآن قد جاء مصدقا لنا فيها ألا يكون هداية لنا أيضا نقول نعم هو هداية لنا ولكن الهداية منا بتصديق القرآن له حتى لا يكون كل ما جاء فيها منصوب إله إليها, إليها إنه حج عليه نقول له لا الذي يصدق القرآن هو اللي حج عليه يبقى هدى للناس معناه الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب ونحن إذا جاءت مصدقا القرآن لها يبقى إذن إحنا مؤمنين بما فيها بتصديق القرآن لها حين يقول الحق سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان يدل على ان الكتاب القرآن سيعاصر مهمة صعبة مدن فرقان كلمة فرقان لا تأتي الا في وجود معركة وعايزين نفرق بين هدى وضلال حق وباطل آآ شقاء وسعادة استقامة وانحراف. يبقى لازم كده إذن فكلمة الفرقان تدل على أن الفرقان إنما القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة وهو أنه يفرق بين الأشياء بين الخير وبين ما مدام يفرق بين الخير والشر يبقى فيه لازم خير ومعسكر له وفيه شر ومعسكر له لازم كده ما دام موجود خير ومعسكر له وشر ومعسكر له يبقى في فريقين يبقى لا لابد أن يأتيه للفريق الذي سيتعب الحق نظالا وجهادا ليتكلم عنه فقال بعدها وأنزل الفرقان وقال اسمه هو فرقان يفرق بين الحق والباطل خلاص إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله عزيز في انتقام جاءت منين جي الاتذين دليل ايه في الاية قال لك مدام فرقان بد ان يفرق بين حق وباطل والحق له جنوده وهم المؤمنون والباطل له جنوده وهم الكافرون الشر جاي منين جاي من الكافرين الازم يتكلم عن الذين كفروا ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والعذاب إلام ويختلف قوة وضعفا باعتبار المؤلم المدافع العذاب ولد يضرب ألم من زى شب يضرب ألم من زى رجل كبير يضرب ألم كل واحد من اسم الله فإذا كان العذاب صادر من قوة القوة وهو الله يبقى ده لازم عذاب لا يطاق عذاب لا يطاق لهم عذاب شديد والله عزيز اي لا يغلب على امره مفيش قوة تانية كيف تقولوا لا بلاش دي عزيز ايه ذو انتقاء قول الحق سبحانه وتعالى انه قيوم يقوم بشؤون خلقه ايجادا وامدادا بناء ماده واجاده قيم ما بد ان يتفرع عنها أنه يعلم كل إن الخلق ويعلم الخبا مال هيقنن ليه والمال قيوم عشان يعمل ايه مش لازم يكون عارفه يبقى ما يخفش عليها والتقنيات التي تأتي من البشر تختلف مع التقنيات اللي موجوده من الله ليه؟ لان الله حين يقنن بكتابه ينجله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه يقنن لما يعلم. وما يعلم قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمه. وقد تأتي الاحداث بما لم يكن في بال المشرع المقنم حين قلم. ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون بغير ليه لأنه جدت أحداث لم يلتفت إليها المشرع. وليه لم يلتفت إليها لأنه علم لأن علمه قاصر على المرئيات التي توجد في عصره يغير محاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره وأيضا يقنن لملكات خفية عنه إذن فالحق سبحانه وتعالى نتيجة لكون قيوم وينزل ما يفوق بين الحق والباطل يبقى لازم يكون يعلم ولا لا يبقى ايه المواسع ولا لا بحيث لا يستدرك عليه ولذلك الذين يحاولون ان يقول لك الحكم ده مش منائم للعصر يقولوا يا سلام انتو بتستدركوا على الله انكم تقولون ان ربنا ساتتر حكاية ديا. نحن عايزين نسلح له الحكاية. لا. لا تستدريكوا على الله. يخذ حكم ربنا كده لانه هو الحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه لانه حكم من عالم وما يتجددش علمه ولا بتطرأش حاجة على علمه وايضا لا ينتفع بما يقدم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء <تصفيق> انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتها مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق مش كده يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء طب مدام حيفرق بين الحق والباطل ويقلي بالكفار كده يدي لهم عذاب شديد يبقى برضه مش هيخفى عليه شيء يبقى الآية بتخدم كل الأغراض ولا لا فوقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يبقى معناه معناه أنه يعلم كل شيء كل شيء فحين يقنن بقيميته يقنن بلا استدراك عليه وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الإيه؟ وعلى الجزاء على التشريع إن الله لا يفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيومية الأول من نسبة للإنسان أن هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشوف والتصوير في الرحم ايجاد المادة اللي حتوت منها الانسان على هيئة خاصة على هيئة خاصة هذه الهيئات بتختلف ولا لا تختلف نوعية ذكورة وأنوسة ماشي مش كده؟ طب في الذكورة وفي الأنوس تختلف أشكالا بيضة وصمرة وامحية وخمرية وقصيرة وطويله ماذا كده؟ الله الاشكال اللي بوجد عليها الخلق دي اللي انت من الواتي اختلاف واختلاف والسنتكم والوانكم كل الوان والالسنة والألسن والاشياء المتعددة دي دي تدل على اما مش فابريكة بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه ده كل واحد بقدرة ذاتية لا. كل واحد بقدرة ذاتية مش عامل قالب يا من ثم ال... سم... اما صنع دلوقتي لما تحب تعمل كوباة ايه تعمل قالب من كوباة ويقول له يلا هاعمل زيها لا ده عجزهم في ايضاد القالب انما ده كل واحد بقالب كل واحد بشكل وكل واحد بصور كل واحد بلون بنور ده من الايات ولا لا ده دليل على طلاقة القدرة وإن دي مش عايزة عملية علاج مع معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بأسطانا ولا ده هو يوم كم يجزين كم يجزين. يجزين وبعد ذلك يجي الأب والأم ومتعدين وبعدين يجيب لك ألوان متعدين لخالص بعيد عن كده الله. وبعد ذلك يجي الخلق صوي ويجي في حاجة كده ويعمل خلق غير صوي يعني يخلقوا مثلا يا اعوام يخلقوا اعمى يخلقوا اكتع يخلقوا بسبعين زيادة بسبعين الله هي دي شديوز ولا لا شديوز قال هي دي الحكمة الحسن جاي هنا والجمال جاي هنا يقولوني ازاي الجمال في التشوه وانه مش هاد زرق انه لان انا لما شوف واحد كده بيه بسبعين اتنين زي ومعوقين على الحركة ولا بيستفعش يجون بحاجة وبيضطروا يروحوا ايه ممكن يشيلهم يقول مقارفتي بقى اني كني على خانسة دي لا حيكمه ايه لما تخبعت حاجة زاي ما نفعتش يبقى لا يثبت الجمال الا اني وجدها خبهم وانا كنت تقول برضو لو خلاقهم على سبعة كتين فعلا لو خلاقهم على الاني يقولوا لا يا حبيبي وحيخلقها على سبعة وبعدين تدقب متضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجمد نفسه عشان يعمل ايه? عشان يشل الاثنين دول او اعمل ايه? ولما يخلقه على ثلاثة يونيج يمسك حاجة يبقى المسكة قصرة مش مسكة محكمة ما تاخدش حاجات الدقيقة يقول لها الله لكن انا مش حقود الجمال الكائن السوي ان اذا رأيت فردا من افراد الشذوث هو ده اللي الفتن الجمال السوي وايضا كما قلنا سابقا ليفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم. ساعة ترى مثلا الانسان ما, ما مكفوف وماشي يتعثر انت ما تفتكرش عنك الا في الوقت ده. ويمكن تنطق الحمد لله وتقصص على العناية حسن تكون رهير الله. كذلك مثلا واحد اعرض. اذا ده دي معمولة موسل ايه? موسل في الكرق ضاحية. هذه الموسل في الكرق تلفت الناس الى لعم الله التي انا ولذلك لانه زالك تجيبها ايه? وقلنا برضو علشان بقى ما تتخدش. قلنا ان لما يعمل حاجة في واحد زينا وده زنبه ايه? يروح مع الوابه في ناحية ويدي له عبقرية تدك المصر. يبقى اعمى ويدي له عبقرية تدك الايه? المبصر يبقى مثلا اعرف ولا اكتب ان اللي ساح في الدنيا تيمور لانك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعته مثلا فيديني موجوده روح ايه معوضها وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائم ليه لان الله يجعل فيه همة تحاول ان تعوض ما فقده في شيء اخر فيقتل ايه يأتي اللي بوغ. يأتي اللي بوغ. اذا هو الذي يصوركم في الارحمة. وكل تصوير له حكمة. ومدام احنا قلنا كل تصوير له حكمة يبقى كل خلق الله جميل. ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته. خد كل خلق مع حكمته. انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقول لك عن مين? عن حكمته. اللي بيسقط الولد اللي في التلميز ده. انت متخش الصقوط بأيدي عن حكمته. لاناني بساطه علشان ما عدش يلعب. لانان لو نجحته مع لعبه ايه اللي حيحصل? كل اللي نجحهم هيلعبه يقولك ما هو لعبه نجح. وتنتهي المسألة. يبقى لازم تاخد كل حاجة معها حكمة وجودها. كذلك لا تأخذ العقوبة من عن الجريمة. عقوبة الخوزها ملتفقة بايه? بجريمتها. ما تاخدش العقوبة منفصلة عن الجريمة. ساعة ما تشوف واحد هيحكمه عليه مسلا بالعيداء. تقول انت يعني الرحمة مالية قلبك هاوي. وتزعل وتمش عارف ايه. تقول لي اصلاكو تففلت اللي. الشمي بتاعه دي? عن القتل اللي قتل زماني. انما لو انت استحضرت ده هذا مقتول معدالة وقصاصا وهو قتل ظلما. الله. ما ما تبعش دي عندك لازم تاخد دياً مع ايه؟ مع دي. والذي يصوركم في الأرحم ايه؟ كيف يشاء لا إله إلا هو معنى لا إله إلا هو يعني سيصور ويبقى هو ضامن أن ما يصوره سيكون على هذه الصورة لأنه مفيش إله تاني يقوله والله دي مش عجبانا نحن صورك صورة تانية فيش لا إله إلا هو لا اله الا هو وعزيزه ما لا يغلب على ام العز وش وبعد ذلك مش اللي عايز يمشي لا ده بحكمه شفت بقى العزيز الله يغلب على امره ومش معنى ذلك انه بيجيب حاجة كده لا بكل حاجه الايه بحكمه لانه لما يحيي صوركم في الارحام تنفص صور شاذ في صور كذا وفي صور كذا وفي صور كذا لانك ايه ده افنى يا حكيم وبعملها ليه بحكمه فما تفصلش الحدث عن حكمته خد الحدث بايه دي حكمته اذا اخذت الحدث بحكمته حدث يبقى تلاقيه هو داعين الايه دعين الجمال ثم نصور صحاح كيف ش ده من وحده مدته قال مش خاطر كلمات ده كده انا هعمل الماده دي ايه قيم علشان تنسيب حركة الوجود مع بعضها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتن وابتغاء تأوذك وما يعلم تأويله إلا الله وإن شئت أعطفهم تورسخون في العلم يقولون آمنا به إذا بعد أن صورنا في الأبحام كيف, كيف يشاء على كيف يشاء على متقطع حكمته لم يترك الصورة يا بدون منهج للقيم صنع منهج القيم بأنه أنزل القرآن في منهج القيم منهج القيم بد أيضا نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه إذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيم وكل جميل وكل خير فبقول إي الله إيه؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات شيء مؤكد يعني ايه يعني لا يتسرب اليه خلل ولا فساد في الفهم لانه ايه دي النصوص اللي بيختلفش فيها الناس لما قيل السارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما واضحة ولا مش واضحة الزانية والزاني فاجلدوا كلها كلها اوضحة من ادل محكم. المحكم يبقى المحكم الواعي ما لا تختلف فيه الافهام لان النص فيه واضح وصريح لا يحتمل فيها ادل المحكم طب والمتشابه اللي يتعب في المراد منه إيه؟ طب ما دام حيتعب في المراد منه نزله ان كان كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف نزله بأنك لأمل المحكم جاء للأحكام المكلوبة من الخلق يعني افعل كذا ولا تفعل كذا ومدام أفعل مكلوبة من الخلق الذي فعلها يصاب عليها يقول لي ما فعلهاش يعاقب إذاً حيترتب عليها إيه؟ صواب وعقاب يقول لي يجيبها بصورة واضحة ولا لا بصورة واضحة يقول لي ما فهمتش يعقبوا LETR الكباي إيه باي؟ أم قلك الاحكام؟ حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا؟ حين تقول افعل أنت صالح أن لا تفعل؟ والي ما يقولك شي فعل. لو كنت مخلوق على أنه أنت تفعل ما يقول لك فعل. يبقى أنت صالح أن تفعل وقال تفعل تفعلnement. يقول لك لا تفعل يبقى أنت صالح أن تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل الا لامر خلق فيك صلاحية ان تفعل او لا او لا تفعل لا كلاما ساعة يقول افعل ولا تفعل في اي حكم من الاحكام نلحظ انه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد ان يقف امام شهوة نفسي في الفعل والطرق. وفي ذلك هناك الصلاة إنها لكبيرت إلا على الخاشين الله يبقى لما يقول فعل ولا تفعل معناها إيه إن في أشياء بتبقى إيه سقيلة أن أفعلها وشيء سقيل علي أن أتركه وشيء سقيل أن أتركه يقول يجي في البصر مثلا البشر خلقه صالح لأن يرى كل ما في حيزه على حسب قانون الدول لكن قاله إيه انزلوا إلى ما في السماوات والأرض والمستدع إنما لما يجي لحد واحدة قلوا إيه إغضوا إش كده هم هم المؤمنات إيه إغضوا هم المؤمنات إيه إغضدنا معنى إغضدنا يعني إيه حدد حركة العين ولا لأ إيه كلام على الأول تتحرك. لو ما تلوع اتحركها الا في مأمور دوت. ما تضربش بها واحد قلب. ايه? ما تولعش بها الكبير حريقة. اما ولع به مسلا علشان تطبخ عشان تعمل اي حاجة الله. انت ايزا هو بيجي يفعل ولا تفعل ويحدد ايه? شهوات النفس في الفعل او التركي. فان كانت شهوة النفس منها الكلام. كوني ماخم صلي. ان كان شهوة النفس في النتجة لبقى نقول له اوعى. الله يبقى بي حركتي ولا لا? اه. إن الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركة الانسان واتباعها وقت الحركة. فقد يريد ان يفعل انما فعل دار. يقول له لا تفعل. فقد يريد ان لا يفعل. يقول له ايه? يقول اذا فكل حركات الانسان محكومة بفعل? ولا تفعل? وعقلك وسيلة من وسائل الادراك ولا لا? زي العين? زي الودن? زي اللسان? اللسان بيقول لك قل دي لا تقومش دي. اليد بيقول لك اتحرك دي ولا تحركش ما تعملش كزا. طب والعقل بقى اه. العقل مهمته ايه? ام يفهم? وعلمة العقل ام? يفهم. يقول تكليفه? يقول نسمع بقى دي تفهم ايه? ودي ما تفوهاش. دي تفهمي ودي ما تفهمهاش فاين احترم التقويم يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه تكليف للعقل ليه قال لك لا انك انت اللي انشغلت مش هتفهم يعني فانا مش عايز ابيع عليك ايه طب امال انت جبتها ليه بقى جبت لي دي ليه ما دام انت عايز عايزه امك موانا عايزه الزامك الادب بهذه انا وايضا لتحرك عقلك في ان تفهم وترد كل ما تشابه الى محكم وترد كل ما تشابه الى ايه زي ايه مثلا لما يقول عن ذاته لا تدركه الابصار كلام عام ييجي في اية تانية مثلا يقول لك ايه وجوه يومئذ ناظرة الى رب انا ومسلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك اي كلا انهم عن ربهم يوم اذن لمحب يبون يبا اذن لا تدركوا الابصار دي العقل يشتغل بها بقى العقل يشتغل بها طب لا تدركوا الابصار في الدنيا يعني اعودة كمان وفي الاخر حنبقى معدين اعداد اخر عشان نشوفه. احنا الان اعدادنا ننشوفوش ومسألة الاعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دولانة واحد ما بيشوفش بنجيب له انا ونركب له نظارة كده يقول شوف على بعد قد كده تش كده واحد ما بيسمعش او يسمع تقلبي نعلمه ايه اذا كنت انا يا بشر استطعت ان اعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك يؤهلك الى شفاء ربنا سبحانه وتعالى في الاخرة بيخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجه وارى ذاته? ها هدى كلام وبحث. اذا عمل بهم الايه? متشابه. هل فيدي حكم? طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك ما الذي تغير من الاحكام بالنسبة لك? ها? لا شيء. إذن هي مش كاة عشان الأحكام <تصفيق> إنه هي جاء عشان الإيمان بس ولذلك الرسول يفسر دياً وينهي كل خلاف للعلماء يجب أن كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة ينتهي عند قول الرسول فما عرفتم من محكمه فاعملوا به وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به يبقى المتشابه جاي إيه قيم الايمان والمحكم بايه من العمل ودي شغلتها ايه ان ان المؤمن ي يمنعه من ذهنه في ان يرد ذلك المتشابه الى مين الى المحكم يرد ذلك المتشابه لا يد الله فوق ايديه يبقى لله يد ولا مفيش يد الله قايل يد الله فوق ايديه واحد يقول اهله يد ما هو ولا يعرف اليد الا في انسان ولو ايد ما يعرفش اليد اللي بلاه دي ايه اللي بقاله ايد كده يا رحمن على العرش استقر على العرش كده هو جسم كده ومده وقاله قلت ايه اهو انت بقى هدى المتشابه المتشابه المتأمن بي تقول له تعالى هل وجودك كوجود الله يقول له لا اقول له طب مش معنى عايز تجعل جلوسه واستواءه زي استواؤك وجلوسات ما دام موجوده متزي وجودك وحياته متزي حياتك خلاص تبقى ليه عايز تعمل ايدي زي ايدك هو كما قال عن نفسه الله مرتبون دخلنا مثلا في الحكايه دي يقول لك لان الله ما يريد ان ينفتق القول الا اشاء قبل تستقيم في العقول ان يوجد شيء لا, ح... لا جرم له ما يجيش في بال ان في حاجة ممكن تكون ايه اه لا اجرم كده وبتاعه واني خاطب فاني يتسع ظنه الى هذه ما يجدش فيها غضادة واني يتسع ظنه الى ان يؤول ويدخلها واني ما يتسعش وقولك انا امنت بأمل لله يدا ولكن في اطار كلمة محكمة هذا متشابه كده في إطار إيه؟ كلمة محكمة ليس كمثله شيء ردها ولا لا إذن منه آيات محكمات من أم الكتاب ومعنى أم يعني الأصل الذي يجب أن ينتهي إليه تأويل المتشابه إن أولت فيه يعني ترجعوا الى ايه فالأمه يبت ولكن ليس كالأيدي بدليل انه قال في آية اخرى ليس كمثله شيء سأت بتقول ليس كمثله شيء يبقى ردتها ولا لا يبقى اذا اتردت منه آيات محكمات هن أم الكتاب هم؟ احنا زي ما نعرف ندي جماعة ما كانش يقول هن أمهات الكتاب طب هن يعني جماعة. إن أمهات الإيه ما أصل مش كل واحدة منهم أم دمج مجموعها هو الأم. مجموعها هو الإيه. وجعلنا ابن مريم وأمه كان الكلام السطح كده. وجعلنا ابن مريم وأمه آية ثانية. وأن ابن مريم وأمه الآية. فجعل ابن مريم وأمه إيه آية. ليه؟ ما ام ايفه مشاء الا بضمه امه وامه مشاء الا بضمه عيسى هم اللي يكونوا الايه هم اللي يكونوا بيكونوا ايه؟ كذلك هم اللي هي المحكمات كلها ليس كل محكم الاصل من الكتاب انما ان المحكمات كلها هي الام والاصل الذي ايه؟ يرد يرد اليه ما الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعني كل آيات محكمة في ذاته أمه؟ أمه الكتاب وأخر آي آيات أخر متشابهات يقول بقى مهمة المحكم أن نعمل به ومهمة المتشابه أن نؤمن به بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك كان في عملك لا تدركه الابصار ما, ما مش هتشوفه طب هيترتب على ده حكم جديد ايه مش هيترتب على ده حكم يبقى ايه انت تعمل بس يبقى مهمته ان تعي ان تؤمن به فاما الذين في قلوبهم زيغ فاما الذين في قلوبهم ايه زيغ ما هو الزيغ الزيغ هو الاماله مالة زغ يعني مال يعني بالكلام الفلاحي كده ميل عن الله ودي مأخوذة من تزايد الأسنان تزايد الأسنان اختلاف ما نبته سنة دخلة وسنة طلعة مش مستقيمة كده يا بعض اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعد ويعملوها علشان إيه؟ في, صف ايه في صف وقت في قلوبه مزيخ يعني ميلة ان الزيغ امر طارئ على القلوب مش الاصل اللي يبقى فيه زيغ ما دام مائل ما دام ايه مائل يبقى قبل الميل ما يبقاش في زيغ يبقى الاصل في الفطره السليمه انها ما ايه ما لين اللي بيجعله انه يزيغ تبقى عارف الحكم صح كده لكن هو كل ما ايه مائل شويه عندي يبقى زيغ ولا ايه هو المين والمين صفة القلب قلب مين وإن يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه بالقلب آه. ولذلك النابي قال اعزره من أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ليه لأن آفة الرأي الهوى. هو أنت فهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد الصبيل هو ايه أعرف قصد خلت السبيل هو ايه بدلون كده اللي بعد ما ياخد شر شرته في الانحراف وتجد قبله بعد يودك يقولك مشان ربنا يرد على وبيت كويس وتنفث الله مسألة معروفة مسألة ايه معروفة ليه؟ لأن ذيكها اللي بتعمله تكلف تبريرك ما دمنه هوا عايز يعمل إيه؟ ما دمنه هوا عايز يعمل إيه؟ ما دمنه هوا عايز يعمل إيه؟ ما دمنه هوا عايز امر طبيعي ما بيتعبش. ما بيتعبش يعني ازا مثلا يعني نظر انسان الى حلاله. اي انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة اخرى? بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته. هل فيه ملكات بتتعارب? طب خليه انظر للي مش قلال له بقى. بدي يبص هنا يشوف حد شايف ولا مش شايف. كده ولا لا؟ يا ترى حت تقبل من النظر دي ولا ما تقبلش. يا ترى مش عارف هذا الله. ملكات عملت انما, إنما الحق ايه? كلام واحد كده دوك. ما فيش ملكات تعبانة. ما فيش ملكات ايه? فيها قلق. ونزلك الايمان ليت وانهم ملكات. ملكات كلهم ما فيش واحدة بتسرق من وراء التانية. انما دوكها ملكته بتسرق من وراء التانية. واحد مثلا رايح يجيب حاجة من بيته. ما لا شيء. طب خل واحد تاني عايز يسرعني. شوف بقى التكالفات بقى اللي بيعملها بقى فكره بيشتغل في كم حكاية ويقع ودورها ويعمل ايه ويبسر ويعمل من فعل لها حصر لها ليه لانها خالفت ايه منطق الحق والاستقامة والواقع ايه في شيء فاما الذين في قلوبهم زيهم ما تشابه الله في اتباعهم لما تشابه له ويؤولوه تاويلا يخالف الواقع عشان يخدموا ايه يخدموا الزغبة? يخدموا ميلهم اذا فالميل موجود عند قلوبهم اولا وبعدين جعل الفكر يخضع لايه يخضع للميل والعبارة تخضع للفكر يبقى الاصل جاي منهم ولا لا وده مايل يبقى الاصل جاي منه ويقول ذلك شوف, شوف اداء القرآن فلما زاره ازاغ الله قلوبه اخلو انت مش عايز يعني اتميل انا حما يقولك اول احساعدك في الحكاية ها اه فلما زاره ايه ازاغ الله قلوبه الله الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفه انما الانسان ساءت ماامن عايز يزيد ويمكن عايز تزيد امك لما لمساعدك في الحكاية دي اتفضل اللي منساعدك بيه ده يتخلى عنك سلام يتخلى وما دام يتخلى عنك انت ثم انصرف ايات ثم انصرف صرف الله قلوبه هم اللي بدأ ولا لأه هم اللي بدأ لا. فيتبعون ما تشابه منه لهذا في ايه ابتغاء عن طلب الفتمة يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين يفتنوا بقى عقول اللي مش فاهمين ومدام يفتنوا بقى عقول اللي مش فاهمين يبقوا دولي ويا المنهب ولا ضده ومدام ضد المنهب يبقوا مأمين ولا مش مأمين مدام مش مأمين يبقى ما تقولش لا ربنا يا ربنا يبقى بالخير، الخير يعني احنا قولنا ان الايمان يطلب منك فقط ان تتجه الى الايمان بربك ثم المعونة على كل عمل منك، اما ما تقولش نيه بعدين تقول له اعمز ما يمكنش اه ولذلك اقول انا اغنص وكاء عن الشهر يقول لي حيوش مية واحد يروح هو و هو في بحية مش عايز دول ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يا ابتغاء تأويله <تصفيق> معنى التأويل قال الشيء الى كذا يعني رجح فكأن شيئا يرجعوا الى ايه شيء احنا قلنا اللي لهم يكون وفي في يحاولون جاهدين ان يؤولوا ههه المتشابه الى لا يقرب المحكم وإلا مؤمن بكر زي ما قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله لان الله لو اراده لجاء به من المحكم ولا لا اهل يبقى اذا ارادت متشابه لهذه ليه? ليحرك العقول. لان الامور لو جاءت بمنتهى الرتابة. العقل يثبت ويجمت. ويريد الله ان يتحرك العقل في الاستنباط. لما العقل يتحرك في الاستنباط واني يجرب تحرك عقلك في الاستنباط لتقول بالمتشابه الى المقام في اهم شيء عندك. وهو العقيدة الانية. يقول يتتكون عنده الرياضة على الابتكار. والرياضة على البحث انما تسيبه خامل كده وكل الامور تديره على طرف السمام يقولك الحاجات هي التي تفتقه الايه? هي التي تفتقه الايه? فبيعمل لك دربة كده علشان ما تاخدش المسألة على طرف السمام كده. تاخدها باستقبال ايه? باستقبال واعي استقبال مفكر? واستقبال متدبر? افل يتدبرون القرآن? كل دي علشان ايه? تدي العقل النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله ويستقبل الاحكام بما يريده الله فالعقائد ان تؤمن والاحكام ان تفعل زي ما يعلم تاويله اي التؤول الحقيقي بتاعه ان الله وانهم برضه بيحاولوا يؤولوا ولا هل يصلون الى ولا بس اربط البحث عندهم هارضت البحث عندهم إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين الله. إلا الله ولذلك لما جيه واحد كده وبيأخذ على واحد بعض التصرفات قال له يا أخي أتدعي أنك أحطت بكل علم الله قال له لا قال أنا من الذي لا تعلم والأخبط حاله مش قادر لكم أنا قال له أنت بتدعي أنك أحطت بكل علم الله قال له لا قال أنا من الذي لا تعلم هو افهمني من الحته اللي انت شعبتها تبعد عنه وقول وما يعلم تاويله الا الله العلماء هنا لهم وقفات يقفون وما يعلم تاويله الا الله فطم على كده والراسخون في العلم كلام مستأنس والراسخون في العلم موقف منه طب لا يعلم تأويل المتشابه الا الله انتهت المسألة. طب والراسخون في العلم شوف كلمة الراسخين في العلم يعني ايه? السابتون. الذين لا تلويهم الاهواء. شوف راسخ. ايه راسخ يعني ايه? يعني سابت او ما تلويش الايه? والراسخون في العلم. موقفهم من المتشبه ايه بقى? مدام لا علم تقول له الا الله يبقى الراسخ في العلم ايه في يقولون ايه? اه ممم. اللي قالها رسولنا اه. رسول الله من عندك. المتشابه من عنده، والمحكم من عنده، المتشابه عن المحكم حنعمل بيه والمتشابه عن اه. آه. طب ما دم عرفه كده? يبقى عرفه تأويله ولا لا? آه. الله الله. عرفه? الله. يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم. يقولون رسخين في العلم يعلموه ولا يعلموه كده. <تصفيق> ان عطفت يبقى يعلموه ولا لا? طب يلموه النتيجة ايه? اهدى النادي يبقى سواء وقفت على دي او لم تقف. ذلك ولا ما لم يجوا لكن وقف يبقى المعنى كذا والوقف هو المعنى واحد. وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يعلمون تأويله. نتيجة علمهم بالتأويل يقولون اممنا به. من انتهت المسألة. يبقى في خلاف. يبقى خلاف خلافة أبدا في الوقفة هنا أو عدم الوقفة فالمعنى ينتهي إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر والراسخون في العلم الثابت يقولون أرمنا به خيسية الحق علم من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عنده وله حكمة في ذلك وله حكمة في ذلك ليه؟ قال لك بأمنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر مبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته فواحد منفذ الأمر وإن لم يعرف العلة واحد يقول له لا بيون العلم. يبقى الذي امن امن بالامر ام بالامر? آه. وهو يريده منا ذلك. لو كل حاجة بقى هتفهمه يبقى الامامة لفينك. بما الامام عظمته في ايه? انك تنفذ بعض الاشياء وحكمتها غيبة عنك. وقيلنا فان كانت كل شيء هتعمله. في ينت حكمته تبقى انت مؤمن بالحكمة. مم. مش مؤمن بمن ازدر الامر لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذكر يبقى ذلك يتبين الان ان فيه مضار ويمتنع ناس عن اكله لأن فيه مضار هل امتنعهم ايماني ويسابون عليه؟ لكن اللي امتنع عنه قبل ان يعرف الحكمة يقول ربنا خليقني وحينشيني وهذا معقول بقى هو خليقني وعمل ليه له صديق الله والضجة دي في الكور وبعد ذلك يجي غسونا يحرمني من نعمة مش ممكن يحرميش من نعمة ابدا يبقى دوك راحل لايه للآمر وده راحل مين واحد يقولك انا خلاص انتبعت على الخام لأن الاطب بقالولي ده هتهرك بدك يقول لي ابشر مش ايماني لأنك ذهبت الى الحكم من العلة يريد انت ذهب بالحكم الى الآمر بالحكم